فقوا مما رزقهم الله وكان الله فيهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن سك حسنة ضاعفا ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وَقِئْتَ إِنَّا بِكَ عَلَا هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَو تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ قَرُؤُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ لا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا